زُينَ لَِّ صِحبُّ الشَّهَوَاتِ مِن النِسَاءِ وَالْبَنينَ وَقَناطير الْمُقَ طرَرَةِ منِنَ الذهبِ وَْفِ الضَّ وَْقَناطير المُقََرَةِ الذَّهَبِ وَالْفِظَّةِ والالْخَيلِ المُسَومَةِ وَالْأَنعامِ والالْحَرْف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 فَكَيفَ إِذَا جَمَعنَاهُم لِييَوْومِ ل رَيبَ فِيهِ وَوفِيَت كلُلُّ نَفْسِم مَا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَمُ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 يَوْومَ تَجد كلُلّ نَفْسم م عَمِلَت مِن خَييرٍ محُحظرَوا وَمَا عَمِلَت مِن سُءِ تَوَدُّ لَ أن بَينَهاَا وَبَينَهُ أَمَدَ بَعد وَيُحَلذِركُم اللهَّهُ نَفْسَه وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْأَطيعُوا اللَّه وَرَّسولَ فَإِن تَوََّوْ فَإِن اللهَّهَ لَا يُحبُّكَافِرين إنِن اللَّهَ صقَفَ آدَمَ وَنُ حَو وَآلَ إِبَرهِيمَ وَآلَ إ رانَ على العالمالمين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 وَإِن أعيدُه بِكَ وَذَُّتَهاَا مِنَ الشَّيطان الرجم فَتَقَبَّ لَهَا رَبُّهَا بِقَبولٍ حَسَنِ وَأَ بَتَه نَبَةً حَسَنَوا وَكَفَّلَهَا زَكَرِي كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنالِكَ دَعَى زَكَرِيَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك انَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقر.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 وَجِيْها فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَقَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لَا يَكُّ وَلَوْمَنَا وَكَ لَا وَلَلَا قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَٰتَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي طائرا فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابريء الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إِ فِي ذَلِكَ لآَتََّكُمْ إن كُنتُم مُؤمِنين وَمصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يدََّ مِنَ التَّوراتِ وَلِأُحَّ لَكُمْ بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيكُم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 فَسَعِيسًا مِنْهُمْ الْكُفَرُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ثَُّ إلَ يَ مَجعُكُمْ فَأَحكُم بَيْنَكُم فيِي مَاكُتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون فَأَمَّ الذيذينَكَثَرُوا فَأعَِّبهُم عَذا بَ شَددًا فِي الدُّنْيَ وََآخِرَةِ وَماَالَهُ مِن النَّ صِرين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 فَقُلْ تَعَلَو نَدَعُ أَبنَا أَنا وَأَبنَا أَكُمْ وَنِسَ أَنا وَنِسَ أَكُمْ وَأَفُسَنَاء وَأَفُسَنَا وَأَفُسَكُم ثُمَّ نَبَتَهِ الْفَنَجَ عَ عَنَتَ اللهَّهِ علىلَكَذِبِ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 جونَ فيِي مَا لَسَ لَكُون بِهِ ععِلمْ وَلَّهُ يَعلمم وَآنثُمْ ل تَعلمُون مَا كانََ إبَرهِي مُ يَهودَو وَل نَصْرانيَ وَلَ كََ حَنِي ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والدط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 وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنو الا لمن اتبع دينكم قل ان الهدى هدى الله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 وَمِنْ أَهْلِ الْ الكِتابابِ مَنْ إ تَأمَنْهُ بططَار يأَِّهِ إلَكَ وَمِنْهُم مَنْ إ تَأمَنْهُ بذينَ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 إَّاَّينَ يَشْتَرونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِم ثمَمَنَ قَللًا أُلَا إِكَ لَا خَلَا قَلَهُم فيِيآخِرَ أُل إِكَ لَا خَلَا قَلَهُم فيِيآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُم اللَّهُ وَلَا يَظُر إلَيْهِم يَوْمَ الْ القِيامَةِ وَلَا يُزَكيِيهِم وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا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 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 كلُ الطَّامِ كَ نَحللَّ النِبَنِي إسْر إلَ إلاا ماَا حَرَّّمَ إِسْر إل على نَفْسه إلاا ماَا حَرَّّمَ إسر إل على نَفْسهِ من قبل أن تُنَزَّلَ التوْرَ قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلِ الصِّدْقُ اللَّهُ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 وَكَيفَ تَكفررونَ وَآم تُم تُتل عَلَكُم آيَةُ اللهَّهِ وَفِيكُم رَسُول وَمَ يعتَصم بِاللَّهِ فَقَدهُد إِلَى صِاقِ مُستَقم ي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 ان فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 إِلَّا بحَبَل مِنَ اللَّ وَحَبَل مِنَ الناس إلَّا بحَابَل مِنَ اللهَّ وَحَبَل مِنَ النَّاسِ وَبَ أُ مِنَ اللهَّه وَظِبَةَ عَلَيهِمُ الْمَسْكَنَ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللَّهِ ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم, قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه لا يaelonكم خبا لو ود وَالدُّمْعُ عَلَى الثَّنَقَدِ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ بَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَل وَلهَّهُ وَلهُمَا وَوعلَ اللهَّ فَلَتَ وَكَّلِمُؤمِنون وَلَقدَدَ نَ صَكُم اللهَّهُ بِبَدَرون وَأَنتُم أذلة فَّقُ الله لَ عََّكُ تَشكرون إذ تَقُول للِمُؤمنِنينَ لَكفِيَكُم أَ مِدَّكُمْ رَبّكُ بِثَلَثَةِ آلَ ف مِنَ الْمَل بَلٰى اِن تَصْبِرُوْ وَتَتَّقُوْ يٰتُوْكُم مِّنْ ثَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ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 لَ قَطَع قَرَفَم مِنََّذينَ كَفَرُون أَوْ يَكْ بتَهُم فَيَ قَلِبُ خَائِبِ لَْسَ لَكَ مِنْ الأمْرِ شيءَيْءٌ أَوْيَتُ بَعَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذبَهُم فَإِنهُ ظَالِمُون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَوْا لَا َٓا َٰٓا 141. 152. 154. 155. 156. 166. 177. 171. 172. 173. 173. 173. 171. 173. 174. 174.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 الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 قد خَلَتْ مِ قََلِكُم سُنَنُ فَسيرُوا فيِي الأأَرضِ فَ ظُر كَيفَكَانَ عَاقبَة المُكَذّبِين هذا بَيانُ للَّاس وَهُدَ وَمَعِضَةُ للمُتَّقين.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 أَمْ حَاسبَُمْ أَن تَدَخُلُ الْ الجََ وَلَم ما يَعلَمِ اللههُ الذيينَ جهَدوا مِن كُم وَيعلَمَ الصابرين وَلا قَدكُ تُم تَمَن النَوونَ الْمَوتَمِ قَبَلِ أَن تَلقَوْهُ فَقَدَرَ أَيتُمُهُ وَأَن تُم تَظُرُون وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُول قَدَ خَلَتْ مِن قَبلَلهِ الرّسُ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 وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَنُقفِي قُلُ بالِالَّذينَ كَفَروا الرّحبَ بِمَا أَشْرَكُ بِلَّهِ مَا لَمْ يونَززّل الْبِهِ سُطونَ وَمَأؤوهُم النَّ رُوَ بِ السَّمَث وَظَّالِمين وَلا قَدَ صدَقَكُم اللهَّهُ وَعْدهُ إِذ تَحْلُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تحبون منكم 119. ومنكم من يريد الآخرة 110. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم 111. والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأثابكم, فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 إِنَّ مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا ان قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَضَاهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا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 سَنَْكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَمأَنْ بِ أَ بِغيرِ حَقِّ وَنَقُ ذُوقُ عَذاَابَ الحَريقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَذكُمْ وَأَنَّ اللهَّهلَْسَ بِضَلَّ مِ للِعَب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 أَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفedayون يَوْمَ يوم ثُمَّ زُحْزِحَهُ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي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 وَإِن تَصْبِرُ وَتَاتَّقُ فَإِن ذَلِكَ مِنْ عجْم الْأُمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مذاَا قَلَّذ نَأُوتُ الْكِتابَابَلَتُ بَيينٌ نَّهُ لاسِ وَلَا تَكْتُمُونَه لا تَبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَه فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا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 الذيينَ يَذكُرون اللهَّه قِيامَ وَقْرودَو وَعَلَ جُُ بِهِم وَتَفَكرون وَتَفَكرون فِي خَلْقِ السماواتِ وَالأَرضِ رَبن مَا خَلَقتَ هذا باطِلاًا سُببحانكَ فَقِنَا عَذااب الن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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم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 خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ